وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق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 وَمَا يُعَمَّرُ مِن مَّعُمُرٍ وَلَا يُنقَصُ مِن عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَمِن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 إ اللهَّهَ عبادِه لَ خَاب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 وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا وَإِنَّنَا لَمُؤْمِنُونَ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم ويب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور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 ف هلل ال يغُرونَ إلا سُنَ الأوولينَ فَلا تجد لِسُنَّةِ اللاجِ تَبدلَ وَلَ تجد لِسُنةِ اللااجِ تتحويلَ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 فإذا جاء أجلهم فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا